قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون انما امرهم الى الله ثم ينبههم بما كانوا يسرون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وَهُمْ لا يظلمون ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني عداني ربي إلى صراط مشتقي من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إنني أباني ربي إلى صراط مشتقي من دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من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 المسلمين لا شريك له وبذلك امرت وهنا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء وهو رب كل شيء ولا تدسب كل نفس الا عليها وَلَا تَسْتَوِي كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَاضِرَةٌ إِذْرَ أُخْرَى وَلَا تَذَرُ وَاضِرَةٌ إِذْرَ أُخْرَى إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ وهو قم ثيماتك ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم